بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الغسر يسرا إن مع الغسر يسرا فَإِذَا فَرَوْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَانْغَبْ